لقد صدق الله رسوله بالحق. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء. وينرؤ نسكم ومقصرينا لا تخافون لا تدخل ارى لم لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو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 محمد الرسول الله، Simeun fi wujuhi min athar ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى تواعلاش طه يعذب الزرع علي الضب منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم